فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فسيرخلهم في رحمة منه وفضل ويهديه إليه صراطا مستقيما فسيرخلهم في رحمة منه وفضل ويهديه إليه